قالوا أَإِذَا مِثْلَ وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبَعُثُونَ لَقَدَ أُعِدَّنَا نَحْلُ وَأَبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِيِّ قُلْ لِمَن تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل ما هو رب السماوات السبع ورب الأرض العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء هُوَ الَّذِي يُيرِي وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُل فَأَنَّى تُسْحَرُونَ